فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد